ولولا رهقك لرجنك وما امت علينا بعزيز قال يا قوم ارهط اعذ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهر يا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 وما أمر في الزعون بوشد؟